لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش ما لكم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 العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ثم سواه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 وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا وسمعنا قَوْلُ مُنِ لَأَمَنَ أَنَّ جَهَنَّمَ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مُنِ والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم وَسَبَّحُوا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله أَكْبَر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسا استووا امم الذين امنوا وعملوا الصالحات فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربكم هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون او لم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون شونَ فيِي مَسكِنِهِ إَِّ فِي ذَلِكَ لَ آياتَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُون أَولَمْ يَروا أنا نَسُوقُم أَ إلًَا أأَرْضِ جُرزِ فَ نُخْرِج بهِه زَر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 الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا Allahumma akbar. Allahumma akbar. Allahumma akbar.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 الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قَنَإِن سَادَ إِ نطَفَة أَمْشاج بَتَل بتَلهِ فَجَعَنا مسَبًا بَصير إا هَدَينَا مُسَّبينَ إِ شكِرَ وَإَِّ سلاسله واغلا لهم وسعيرا انل ابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا اين يشرب بها عباد الله فجرونها تفكيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شربه مستطيرا ويطعنون الطعن حريرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فيها على عَلَى عَلَيْهِمْ غِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم حسبتهم ta samo anh tanay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 اذكر اسم ربك بكرة وَمِنَ ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 Oh, so Fins demà!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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر <سلام عليكم ورحمة> الله استغفر الله استغفر الله اللهم <سلام> صل وسلم وذكر <سلام> الله تبارك الذي الحسن والاكرم لا لا ان الله لا اله الا الله, إلا الله لا اله الا الله اللهم اني على ذلك الحمد لله والصلاه والسلام الله على الله وعلى اله وصحبه ومن زورنا هذه الليله هذه في يعني صار مباركه الشيخ ناصر قطامي زهر الله خير اللي صلى بناء والدكتور سعد البرايك الشيخ, الشيخ سعد البرايك ونسيب القاينة كلمة الآن رسيطة فضل شيخنا الشيخ, الشيخ سعد